الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فيا أيها الاخوه المؤمنون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عرفنا في اولى هذه الحلقات شيئا من خصائص القران العظيم وما قلناه فيها ليس إلا يسيرا مما يمكن أن يقال بل مما ينبغي أن يقال أضيف أن القرآن الكريم هو أصل الأصول عند المسلمين هو أصل الأصول عند المسلمين ووجوده بين المسلمين هو أعظم أسباب بقاء دينهم ورسوخ بنيانه ولذلك وعد الله تبارك وتعالى بحفظه فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون واستحفظ على الكتب السماوية الأخرى أتباعها من الربانيين والأحبار فقال والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فحرفت وبدلت وضاعت فالقرآن هو الأصل الأول المحفوظ بحفظ الله تعالى له بما قيض له ووفق من خدمة المسلمين له بحفظه اولا وبكتابته وبتفسيره وبتعليمه وبتطبيقه بما لم يخدم به كتاب في العالمين وقد دل القرآن الكريم على الأصول التي لا بد منها في معرفة تفاصيل الدين من العبادات والمعاملات وغيرها وعلى رأس هذه الأصول التي دل عليها القرآن الكريم السنة التي هي تطبيق عملي لما في القرآن وبيان له وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما صح عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كان خلقه القرآن السنة النبوية أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته وأخباره فهي وحي غير متلو فمن لم يؤمن بها فإن إيمانه بالقرآن ليس صحيحا وهي البيان لما فيه قال الله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولا علهم يتفكرون. وقال الله تعالى ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء. ومعناه أن كل شيء موجود في القرآن. ولكن لا نجد في القرآن كثيرا من تفاصيل العبادات والمعاملات التي تكفلت السنة ببيانها. حتى الصلوات التي هي فرض بإجماع المسلمين على المسلمين وعدد ركعاتها لا يختلف فيه المسلمون ومع ذلك لا نجد عدد الركعات في القرآن وإنما ذلك مما اوكل الله تعالى بيانه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فالقرآن جاء بكل شيء إما تفصيلا وإما تأصيلا وقال الله تعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم نمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء جمهور أهل العلم من المفسرين على أن المراد بالكتاب هنا اللوح المحفوظ الذي فيه كل ما خلق الله وما يخلق وهو إحصاء لجميع خلق الله سبحانه وتعالى وقال بعض أهل العلم إنه القرآن وما لإليه من المفسرين القرطبي المالكي والمعروف والراجح خلاف هذا، ولكني أذكر لكم شيئا يدل على مدى تدبر المسلمين رجالا ونساء لكتاب الله تبارك وتعالى واستنباطهم الأحكام منه، ومن ذلك هذه الآية، وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحه إلا أمام نمثالكم، ما فرطنا في الكتاب من شيء، فقدروا البيهقي في شعب الإيمان وغيره عن عبيد الله، ابن أبي زياد البكري قال دخلت على ابني بشر المازنيين صاحبي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت يرحمكم الله الرجل منا يركب الدابة فيضربها بالصوت أو يبيع أو يكبحها باللجام فهل سمعتما من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك شيئا قال لا قال عبيد الله فنادتني امرأة من الداخل فقالت يا هذا إن الله يقول في كتابه وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم امثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون فقال هذه أختنا وهي أكبر منا وقد أدركت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال بعض المفسرين معقبا على هذه الحادثة قال فهذه الصحابيه استدلت بالآية على وجوب الرفق والرحمة بالدواب وغيرها من الحيوان وأنه تعالى يحاسب الناس على ظلمهم لها يوم يحشرهم إليه جميعا أيها الاخوه المؤمنون إن الواجب علينا إزاء كتاب ربنا أمور منها أن نحفظه أو نحفظ شيئا منه فاما حفظ كله ففرض كفايه على المسلمين وقد قاموا به خير قيام ولله الحمد كما سبق وقد كثر الحفاظ في هذا العصر ولله الحمد والمنه واما حفظ شيء منه فهو فرض عين على كل مسلم وسياتي لنا ان شاء الله حديث عن ذلك وهي الفاتحة التي فرض الله حفظها على جميع المسلمين فإن الصلاة التي هي فرض على كل مسلم بالغ عاقل لا تصح بغير الفاتحة فما زاد وقد يسر الله تعالى في هذا العصر من الوسائل المساعدة على الحفظ ما لم يكن موجودا في غيره فينبغي أن تستغل الاستغلال الأمثل وينتفع بها الانتفاع الأقوى وفي هذه الإذاعة ولله الحمد أخبرت بأن هناك من إخواننا من يقدم حصة في تحفيظ القرآن الكريم وترتيله فهذه وسيلة متوفرة للمؤمنين ولله الحمد منه والأمر الآخر الذي يجب علينا تجاهه أن نتعاهد ما حفظناه بتلاوته أن نتعاهد ما حفظناه بتلاوته ونتلوه على أحسن الحالات إن استطعنا ولكنه يجوز أن نقرأه قائمين وقاعدين وعلى جنوبنا كل ذلك جائز فإن الله سبحانه وتعالى قال فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم وقد امر الله سبحانه وتعالى بهذا, بهذا في ايات كتابه فقال اتل ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاه وقال اتل ما اوحي اليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم انما امرت ان اعبد رب هذه البلده الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأنتلو القرآن فهذا من أمر الله سبحانه وتعالى لنبيه بهذا ومدح الله سبحانه وتعالى تاليه بقوله إن الذين يتلون كتاب الله واقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيا يرجون تجارة لن تبور ومدح النبي صلى الله عليه وسلم المجتمعين على مدارسته وتلاوته بقوله في الحديث الصحيح مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن أوائل افترض الله تعالى على نبيه في بداية عهد الرسالة ولم يكن يومئذ قد نزل من التشريعات إلا القليل أن أمره الله سبحانه وتعالى بقيام الليل ليصلي ويتلو القرآن ويرتله ليكون ذلك من أكبر العون له على مشاق الرسالة وأعبائها وعلى ما يعانيه في نزول الوحي فقال له الله عز وجل يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا إلى أن قال له وردت للقرآن ترتيلا وعلل هذا الأمر وهذا الإيجاب بقوله إنا سنلقي عليك قولا ثقيلة واقتدى المسلمون واختد المسلمون الصحابة بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا فقاموا الليل واستمر الأمر على ذلك مدة من الزمن إلى أن نزل التخفيف في الآية الأخيرة من سورة المزمل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 وذكر الله سبحانه وتعالى علة هذا التخفيف وهذا الترخيص بقوله سبحانه علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر من وقد كان جبريل عليه السلام الذي جاء بالقرآن إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام فيعارضه القرآن يقرأ جبريل والنبي صلى الله عليه وسلم ينصت ويقرأ النبي صلى الله عليه وسلم وجبريل عليه السلام ينصت وقال عليه الصلاة والسلام أيضا لعبد الله بن مسعود اقرا علي اراد ان يستمع الى القرآن من احد اصحابه قال قلت يا رسول الله اقرا عليك وعليك نزل قال نعم فقرأت صورة النساء حتى إذا أتيت هذه الآية فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء الشهيدة قال النبي عليه الصلاة والسلام حسبك الآن فالتفت فإذا عيناه تذرفان وأمره الله تعالى أن يقرأ صورة البينة صورة لم يكن الذين كفروا منها للكتر أمره أن يقرأها على أبي بن كعب وأبي بن كعب هو أقرأ أصحابه وهو أقرأ الصحابة للحديث الصحيح للحديث الوارد في ذلك فلما اخبره بذلك اخبره بان الله تعالى قد امره ان يقرا عليه القران ساله اسماك لي قال نعم فبكى والحديث في الصحيح لكن ينبغي ايها الاخوه في قراءه القران ترتيله اي التاني في قراءته والتمهل فيها ومراعاه مخارج حروفه والوقوف والتزام احكام الاداء التي ذكرها اهل الاختصاص ولكن من غير تكلف ومن غير تعنت ومن غير تطريب مع تحسين الصوت وفي الحديث الصحيح لم يأذن الله تعالى لشيء ما أذن لنبي أن يتغنى بالقران كلمه يتغنى فسرها البخاري رحمه الله وسفيان الثوري في بالاستغناء به عما عدا وفسرها بعض اهل العلم بتحسين صوته وترتيله و ما ناسب ذلك من مراعاة أحكام الأداء من غير تنطع ومن غير تمطيط ومن غير زيادة فإن زيادة بعض الحروف بالتمطيط ونحوه لا يجوز قال النووي رحمه الله أجمع العلماء على استحباب تحسين الصوت بالقرآن ما لم يخرج عن حد القراءة بالتمطيط فإن خرج حتى زاد حرفا أو أخفاه حرام وقد حكى عبد القاضي عبد الوهاب رحمه الله أحد أعلام المالكية عن الإمام مالك تحريم القراءة بالألحان وسئل مالك عن الألحان فقال لا يعجبني وأعظم القول فيه وهذا كلامه في المدونة التي هي من أمهات مذهب مالك رحمه الله والأمر الآخر الذي ينبغي العناية به هو تدبر القرآن عند تلاوته وعند الاستماع إليه فان القران اذا قرئ بغي لنا ان ننصت اليه ونستمع وقد قال الله تعالى وإذا قرئ القران فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون فاذا كان في الصلاه كان ذلك واجبا الانصات واجب على المامومين الا ان يكون ذلك الا ان يكون ذلك في الفاتحه ففيها نزاع اما فيما عدا ذلك فالانصات واجب وقد يسر الله سبحانه وتعالى كتابه للفهم يأخذ كل منا ما ينفعه كما قال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر المؤمن لا يعجز إذا سمع قول الله تعالى إن الله يحب التوابين هو يفهم هذا إذا سمع فاتحة صورة المؤمنون قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون فإنه يفهم المعنى يفهم المعنى الذي ينتفع به وليس ذلك متوقفا إلا على تدبره والإصغاء وتفريغ قلبه والاعتناء به فتدبر القرآن فرض على كل مكلف وليس خاصا بالعلماء ولا بالمجتهدين وهل يجهل أحد المعنى العام كما قلنا لمثل تلك الآيات التي ذكرناها فإن كل واحد يمكنه أن يأخذ منها هذا المعنى الذي يرقق قلبه ويحفزه على فعل الخير ويرضعه عن فعل الشر نعم إن المتدبر للقرآن الكريم يحتاج إلى أمور منها حسن الاستماع فإن القرآن إنما ينتفع به من أقبل عليه وألقى السمع وهو شهيد كما قال الله سبحانه وتعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أولقى السمع وهو شهيد كما يحتاج إلى معرفة العربية التي نزل بها كتاب الله تعالى تلك اللغة التي يجب على المسلمين كيفما كانت جنسياتهم أن يهتموا بها ويدرسوها ويعرفوا أسرارها لأن معرفة ذلك مما يعين على فهم القرآن بل إن فهم القرآن متوقف على ذلك يجب على جميع المسلمين فضلا عن العرب التي هي لغتهم وهم الذين نزل القرآن فيهم وخصهم الله سبحانه وتعالى بالذكر في بعض آياته كقوله تعالى لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم افلا تعقلون وقال وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته